book 2 47 47 47 tin prayanam koroko tayarabadam al-i'dad lis-safar al-i'dad lis-safar nuve mana suitcase ni saddali ينبغي ان نعبي شنطتنا يجب ان نعبي شنطتنا يدي مرش بودو ينبغي الا تنسى شيئا يجب ان لا تنسى شيئا ميكوكا بيد سوتكيس كافالي تحتاج الى شنطه كبيره تحتاج الى شنطه كبيره मी पासपोर्टनी मरची पोवद्दू ला तन्सा جواز السفر لا तन्सा جواز السفر मी टिकटनी मरची पोवद्दू ला तन्सा तذكره الطيران لا तन्सा تذكره الطيران मी ट्रेवलर चेकलनी मरची पोवद्दू ला तन्सा الشيكات السياحيه لا تنسى الشكات السياحيه ميتو باتا سان تان لوشن ني تيஸ்கلندي خذ معك كريم واقي من الشمس خذ معك كريم واقي من الشمس مي سانجلاسل ني تيஸ்கلندي خذ معك النظاره الشمسيه خذ معك النظاره الشمسيه مي توبي ني తీస్కెల్లండి. خذ معك القبعه الشمسيه. خذ معك القبعه الشمسيه. 미루 로드맵 ని తీస్కెల్లాల అనుకుంటునారా? هل تريد ان تاخذ معك خريطه طرق؟ هل تريد ان تاخذ معك మీరు ట్రావెల్ గైడ్ తీసుకుని هل تريد ان تاخذ معك مظله مطر؟ بانتلو چوكالو مریو ساکسلنی تیسకోవلانی مرچپوवडु تذكر البنطلونات البنطلات والقمصان والجوارب تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب <تذكر> ربطات العنق والأحزمة <تذكر> ربطات العنق، పైజామాలు నైట్ గౌన్లు మరియు టీషర్ట్ లను తీసుకోవడం تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشرتات ميكو شو ساندل مريو بوتلو كاوال سي وسطاي أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم ميكو شايت رمالو سبو مريو نيل كليبز كاوال سي وسطاي تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر تحتاج الى مناديل ورقية وصابون ومقص اظافر make a dovena toothbrush mariyu toothpaste kavalsi vastai تحتاج الى منشط وفرشاة اسنان ومعجون اسنان تحتاج الى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان